هو ضعيش لم يكن في الجناز إلا أنا كنيت كنيتين الأولى أبو القاسم والأخرى أبو نور ولم تتداول بين الحوكر وإنه أعناها بيزمي ولكل نها الثاني أخطر من الأولى يعني آه. آه. يعني ما بتداول أبو زيدي. بشار السكوري هذا. من ضمن من تكلم من هم هؤلاء؟ انتبه الله. يمكن ان, أن تقول اه سترة عن العلم الشرعي ما هو؟ العلم ضرك كل يعني لو هو هذا اول شيء يكون عالم بالعربيه عشان يتاكد يقدر يفهم الحانيه او من الكلام اللي الله لانه هذا اسمه عن, أنا لكن أنا عن ما نعم ما يعني يا مالش يا استاذ اتصبحنا شو معنى العلم الشرعي توقف ذي انت يعني يعني العجل الذي متعذب ربما يابله بمجره اخر آه, اه يعني من مصادر العلم الشرعي اه مصادر من الكتاب والثنة واتفاق الامة جميل إلا نتعام بلتطرف والثنة والثنة واجمع الامة واجمع الامة واجمع الناس في بعض الامة والثنة واجمع الكتاب يفسر بأني اسلوب بأني طريق إما أن يفسر بعضهم بعضاً يفسر أن يفسر بالأثار بالأثار من السنة, السنة. جميل جميل. نعم السنة من الصحيح من بعيد نعم بالأحد جديد إذن أركم السلام عليكم هذا العظم أهم شيء في هذا العظم هو العظم الشرعي أهم شيء اللي هالمشرعي طبعا أهم شيء في الوجود نعم أهم شيء في الوجود يعني منهم ما أهم شيء منه الناس نعم يعني المعتقد يعني هو أصلا العقيدة العقيدة نحن هميهن والعقيدة الأخرى من نفس المصادر واللا فين كلام شو اللي من مصدر لا تنتشر لا لا لا ما أذكر شيء تحديد لا كل شيء بدل عيال المصادر هاي وخذ منه العقيدة الإسلامية مرعب انك تعني ما تقول كيف ما هل عقيدة تأخذ من القياس؟ العقيدة تأخذ العقيدة تأخذ من القرآن ما شاء الله تريح نفسها كسرى وهدورة نعم نحن نتفكرنا ان مصادر الشر الاشتاني ودعني الاسلام نعم هجاء هل تأخذ من نفس المصادر قلت انت معني؟ فمعبد ننفذ لك ملأها وإطلاق خطأ فيها تعلق العقيدة طيب العقيدة تؤخذ من الكتاب والسن والأجماع لما يجماع والإجماع العنام اختلف في شيء ما في ما فيش اجماع ماذا يبقى في ذلك من النقاض الاربعه الكتاب والسن هم هذا بدلا نفذ قليلا ماذا ان امنى والحمد لله نحن نتلقى من امنى تطاعت رجال ماذا بتفظنا ان العلم اكثر واهم هو العقيدة ووصلنا الى نقطة هم جدا وهي ان العقيدة لا تخرج الا من كتاب الله ولا لا من اجمال الله منها كان هناك اجمال أم إلا ومشواء الأرغان يكون جواب لا رحم شاء الله هل هو من يريد مع وجود الكتاب السنة أم هو يحصل بعض ذلك يعني متائر الكتاب والسنة الصحيحة هاي موما نقل لي مو مو اتواجم خولي كلام من خلال جميع وخوراته مرات انا نرى نظرت شواء المحدث يعني كما لو قلت لك هذا النور المتقذ ولا منطقي ولا متقذ ما الكلام ما قال ولا لا أنا مشي والله والله والله من سني أبيش ما هو الكتاب والسنة ولا بعد الكتاب والسنة من حيث دراته؟ أناش يعني بس يعني شو المقصود بعد الكتاب والسنة يعني ما فهمتش يعني في آخر الرسول في شو اسمه إياه؟ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واحضر تقول كان في في اهل هون كلام ما فيه كل فيه ما هي في تشريع في بدي بدي شرع حسن الرسول عام 27 تشريع في امر الرسول الله عليه وسلم فيها الرسول بدها معني... تفصيل يعني ما ليش هذا الرسول يعني ما التفصيل غير شاعر هاي بتختلف على النور ما فيش هذا الكلام هذا النور هذا أعلم لا أعلم أنا لما كان رود القرآن نعم. وكان الرسول يتكلم بكلامه نعم. هل اللي كان, كان علي كل الأمة هل هناك لما ما كيف ما الإجماع؟ حتى مثلا آيات الكتاب اليس كلها متجمع عليها وعلى صحتها لا امين في, لما في على رسول الله صلى الله ما احنا نتكلم اللهم بارك امين في كلام مقاشر الأدب نعم نعم لأن ما خلال ما خذوك يتبعه عمئيك لما الآية تنجد هل الصهاب كلهم بعيد يا الليل. في اللحظة في هذه اللحظه لا رسم الله جمالية إذا نحن في هذه اللحظة لحظات لما الله خلص تفقت الأمور التضحن. ما فيش إنسان هم تفسي هذا؟ خيال أضرب لك مثال؟ انت تبولني في على خيالك على أنا خيالك انت انا خيال ادخلها انت في في المدينه ما خيرا صلى تجاه مكه انا بدي... ما بدي انت لما امر الوضع جابت اشعار هو يعني معني يعني ما من جو بس بدي لا شواري لا لا لا انا اقول في مش هلا مش هلا كده مكروه. أنا انت من سؤال سؤال أنا بدي أسألك خليني مش, لا مش أنا سأولي. لا أنا هل سيكون الله على قيد الحياة أنا مش هلا سؤال من سؤال أنت بس بس اجبت عنه والله أنا مش ما خليتني الله بحب بحب الله والله الله الله والله الله الله سبيل التفاهم سيجين سيجين سي نصرا لنقرأ انت هنا منها الآن من انتقى دورها مثلا الارض اسمع شو اشترون تضي كويس وانا ماشي بالكلام انت من العلم المتعلق العقية من كل الخدس الثاني وهو العلم المتعلق في من تقل الى الاخرية الان نحن في مقطة الاولى من تقلنا العلم ضي اربع مصادر نعم. القرآن والسلم والإيماء والقياس عدناك واتوران هم العقيم توقف منها من صاد أرداء جب من العظم قال خطا اسمع اسمع اسمع أنا لقي انا أنا لقي أنت ثانية؟ أنا لقي شاء الله قلت آربها معذراً استثمين القياس وهذا هو الحق هذا بعدين... بسم الله كلام الله لا خش في الله الله الله الله الله الله يعني ما يعني حبيب حبيب حبيب عالم. ما مستفق لا هذا لا هذا شبو عالم انا لا مزه عندك الكروت اي فروا ليش هذا شبو يا عالم شبو عالم كان عندك علم في اسمع, اسمع اه ايش ما ودي اعرف حالك ابنك عندك علم تقراس القياس المعاقين له لا ما. ما جعلت انت جعلت ما كل اللي يقوله ما هو صوت الحقيقه انت انت والله لم اقصد دي لا دي ليست طبعا انت اللي باين هو مو ما انكرتها طبعا طبعا انا ما العلم الكتاب والسلمة والإزماء والقياث القياس ليس لغلافة من العقيمة الإجماع ما هو علافة كان السؤال متى يكون الإجماع ذلك الله فيك أيضا تعلم أن الإجماع ما يكون في زمن الرسول عليه السلام وأن الجواب الصحيح بإجماع يكون بعد الرسول عليه السلام لأن المسلمين في عهد يوم الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بحاجة الى سواه ابدا هذا هو الجواب مشترك فيه لم شرد الغربي لاغله الاجماع لا يصار بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لان ما اعطاكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي الطبقه الاولى التي يمكن ياكلون عليها في الاجماع الطبق الاولى اللي يمكن الاعتماد عليها بالاجماع اللي هي بعد رسول الله وسلم لئته بعد زنب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن السحابة الله عز وجل كانوا على هدى من ربهم هذا الجواب ما كان هنا محاضرة لا شك هذا الجواب كانوا على هدى من ربهم كانوا على هدى من ربهم فمن ثار مسيرتهم فيما بعدهم بقرهم القرئ حتى هذا الزمان يكونوا أيضا على هدى من ربهم جميل جدا الآن أن تتعلم جيدا أن هناك خلافا قديما دون من يسمون بآل الحديث ودون من يسمون بمعتذرة عارف هذا الخلاف نعم فيه خلاف, في خلاف واضح حقيقة يمين الله قلت ولو نسأل واحد نحن جماعك المؤمنين نجد لكم مسأل واحد من ما وقع الخلاف فيها من أهل الحديث أهل السنة لهم الأرض على رأسهم والمعتذلة في جانب آخر مسألة واحدة مسألة واحدة وهذه مسألة مهمة جدا اللي هي المسألة الرؤية مثلا أهل الحديث جل أهل السنة كمان أثبتوها والمعتذلة ما أثبتوها نعم جدا شو حديث المعتذلة في إمكارهم إياها؟ حجة المعتدلة في إنكار منها هي حجة يعني نكاد نقول القوية نوعا ما نعم هي اعتمد آية قوله تعالى لا تدركه الأفصار وهو يدركها الأفصار نعم وحجة أهل السنة وحجة أهل السنة وجوههم يوم إذن ناظرة إلى ربهم ناظرة نعم وجوههم يوم إذن ناظر <تصفيق> نعم نعم قوية أو قويه اي ايوه, أيوه. قويه قوية ماش, ماش. نعم أيضا؟ قويه ضابط أيضا. قوي قويه ما شاء الله وشو كل وثائق متناقشه في العقيدة نعم نعم بدنا وب... وب... نشوف ينرجح شو شو شو شو, شو تدل عي... شو شو انا ذهبت الى مذهب احنستم انا وقمنا بعمل مؤتمر قوي انا بقول خطا خطا كان ليش وصفت الخروه ما هو لماذا يا يا اخي يا أخي ليش يا لماذا يا شخص نذهب للخطا نقولها يعني حجي ولكن حجتنا اقوى منها انا نصدق لمن أخو الان PAI الله انا نصدق من الله واصفتها بالقوة وصفتها بالقوة لانها اول شيء في كتاب الله مشارني انا نصدق لما على لا اقول بها ولكن خطتن يقول بها ان انا نقول ما عجبني الموضوع لماذا لا بالقوة بقوه بالقوة بالكهنته اوصفها بالضعف حتى الرجل قال يعني ان الله لا يراء يعتمد ايه انا اقول لا ايدك مش صحيحه واقول له بقول له افهم معنى الايات الله اكبر <سعر> بعدين انا يعني يا ريت توضح لي كيف السؤال يعني يقول يعني جوجك كانوا يحشموا ما انا ما فيك؟ شنو غربي؟ ما الله يا ساداتي المستفيدين في الله؟ لا فرأت في الله الصبر فرأت في الله بالنسبة لقولي واسع كي ما هذا هل كانوا يقولون لأقوال صلفهم أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله كيف كان يعني؟ ايوان بحك بالأولي من يدي ان تكون انتبهت تلمنا كانوا يأخذون لأقوار خلفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما يتعلن قبل كل شيء بالأعقيدة ومن ذلك كنون يتعيّر بما هو فيه صحيحة وهو في الله في هنا أنا يعني <تصفيق> معلش نشيء أن لا لا طب على السؤال أنا هنا لا أستطيع التوضيح يعني لا أستطيع أنا لا تبكي التوضيح لا لا أستطيعش أجانب بالجواب ليش لأني اللي بدي ما في مذهب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 وكانوا هناك اثار من السلف الصالح في تحديد معنى من المعنيين هذا في علمك انت يكون مرجحا لأحد المعنيين ام لا يعني عشان افهم شو اللي بتقصد تماما عشان اجاوب عليك يعني مثلا وردة ايها في القرآن هاي الاية باللغة تحتها بالعدة معاني كلمة من الاية العلومية وردت في الأخير تحتمل عدة معاني مثلًا الصحابة والسلف والعلماء المسلمين يعني الورد عنهم يعني هم فسروها تفسير يعني مناس يعني رجحوا أحد من ال نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حله حله حله عن السؤال واحد المعين ما في أنهم واحد اتفاق عليها من <Mysterio> من ما أنت ما يا شو <Wolverine> السؤال لا والله. جواب أخ لك السؤال. ما السؤال. لا لا ما شو عنديش يعني. هذا السؤال. يعني جايين. معلش يعني معنش يعني يعني دايم بدنا احنا جايين في موضوع معين بدناش يعني نغرب عنه لا هو صار انت وصلت لموضوعك بس انا هذا السؤال يعني الموضوع انه انتوا جايين انه بس انتوا جايين تقروا لا بس احنا قلنا لك موضوعنا ايه الموضوع هي حكانا افضل هذا هو الموضوع المعين في في يعني في, ده في ده معين. مع الموضوع معين في هذا الموضوع معين في سلعه يحتاج الى مقدمات تتفق تتعلق شو هذا الموضوع المعين يحتاج إلى مقدمات يتفق عليها, مقدمات يتفق عليها. مثلا إلا كان احد الفريقين لا ياخذ بالسنه في فازل ان الدخول في موضوع معين لا تخاف الموضوع وبعدين لان حطه مقدمه لا مش على كيفك الموضوع على كيف انا انتو لما بدك تفرق موضوع ولا هو ولا غيركم بتروحوا على كيفك ولذلك انا اول ما ابتدات الكلام قلت منذ الكلام شاشه ولا لا هذا ما فرض لكن ما بدايه الكلام الان وصل الموضوع الى كاملاك آية آل تحت من المعنى والصحابة جائد معنى في تفسير النص يجود المخالفهم؟ لا, لا يجود مخالفة اتفاق الصحابة واخذ الصحابة قاطبتا على الشيء يجود المختلف الآن نحن نسألكم واضح الموضوع المعلم هل أنتم مع الصحابة في يتعلق بكل عصيدة؟ والله ان شاء الله نحن نرى ذلك وكل ان شاء الله وكل ان شاء الله كل ان شاء الله مثل عن الواقع نعم لو اننا ذلك لكم وكل ان شاء الله على هذا اليوم اللي جاي الان شيء في ما صداقتك غليله ا ماذا تقولون الذين يقول ان الله زوجني في السماء هذه ايه في كتاب الله جزاك الله خير ابو ما دار بال ما اريت شفه بالله هو ما بقول له هيك انا بدي اسال بابك قول لي منقول اوات السماء مش اي ولك انه حكى كلام جميل حكى كلام جميل طيب واذا سألتك عنك اين الله شو جوابك ربك اذا سالتني اين الله انا اقول لك بلا ركه ولماذا لا تقول كما حصلت بالأري الاخير لماذا لا تقول كما قال العالمين انا أقول ليش؟ لأ لأسباب لانه لمن نقول لما واحد رجل سألني اين الله؟ له في السماء اين الأين؟ هنتفيد المكان وفي المكان هالأسئلة وشرحها بال باللغة من الله. تعلم ليه؟ أنا كوميدي باللغة. نعم الاول لا تفيد المكان الا الاول المكان ايوه مش الايه الله يهديك تفيد المشاكل على نعم قال الاين تفيد الوفاء الاين تجوز المشاكل وداه لا تفيد المكان فاذا انت اجبت عن تكون على صواب خطا انا بقول على خطر اذا جبت باذن الله فانا والله دي ان ولا أنا لك لا لا شاء الله اخواننا او جداتنا ان شاء الله احكي له ما بعرف يعني ان شاء الله بحق يعني, بحق يعني ما ادري شو يعني اعز وجل هذه كانوا لهم يعني بنكون التاريخ الاكثر اكثر من نسيد للحق كيف تسال اين الله واين سأل مشوار الله شوية. نعم. شوية مكان <تصفيق> <تص> ما سأزلك هذا المسأل. لو ممتاز؟ لو نسأل إيم الله ما سأزلك. أنت جواب خيبة أروي. أنا سأزلك سؤال الرسول. صلى الله عليه وسلم. أهو هذا؟ سؤال الرسول حديث الجارية يعني؟, يعني؟ نعم نعم. نعم نعم. نعم. إحنا الآن ما نريد أن نخوض في حديث الجارية. أنا أيضا أن ما أخوض في حديث الجارية. طيب شو الله شو الله تسمح. اريد ان اخوض الحديث الجارية انا اريد أن أنا الله اجوى امان ااا بلو كان ولا اخاذ الحديث الصحيح ليش الله, يعني يعني الله, الله انا بس انبي اخونا بس هأخذ عنه نقطة انت حكيت لي إذا سألت بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله حماله تجي فأي بحكيها هذا لا يثبت أنه هذا سؤال النبي ليه؟ لأنه عندنا حديث الجارية حتى بقواعد المصطلح هو مضطرف فلا يثبت أنه النبي صلى الله عليه وسلم سأل بهذا السؤال طيب فمن نتناول عن الحديث بالبحث كمي تنثبت لك يعني إما أنه حديث مضطرف أو مش مضطرف كمي كمي وإن نحب برضه يعني حتى إن شاء الله أنه إن شاء الله بدنا ون يعني مش شاء الله ما قزم الى الحق للحص مقبل لله عز وجل. هذا الكلام في إلا لا شيء شيء. قلنا اللي قبل أيام وكنا مودي لما ناقش كل هذا. كنا. أنا, أنا, أه أنا, أنا أحكي عن الأخ. أه أه لما قلت لما صار بدأ <تصفيق> <أنا أصول الأياد>. <تصفيق> <تصفيق> أحكي لا أخمن اليا صارحوني عشان أكتب لا ما أقول؟ نعد الأنواع والأنواع والردون أحكي لك أمر حتى إن شاء الله. نحن قررت قرأنا كتب. قرأنا من كتبكم. قرأنا من هون ومن هون. وقرأنا لواحد الشيخ السطري. كيف تعرفه. فنحن في امور تنعنفية فنحن الان انا قناعات معينة نعرضها عليك فأيا من كانت اي جانب بدأك ان تتعالج من لكن انا بسهلك شوالي اخي انت لما قلت ان الحديث مبطري انت شخصيا تعرف ما علم الحديث مبطري ما هو الحديث المتضارب هو الحديث الذي ورد في عدة متون ما في القوة متعارضة في الظاهر يمين لله نعم متساويه في القوة <تصفيق> يعني مثلا ورد حديث ضعيف يعيد الكلام شيخ مره ثانيه بس اسئلهم في ما يترجم التعريف وما يتفضل شبابك عليهم وأنت لا بأس ولا شر ولا أخضب لي ما ما مالي يجف على واحد مني يسألك ماذا من المعمول سجل ما سجل ما ما سجل ما هذا ما سجل ما سجل ما سجل ما سجل لان انا ما سجل ما سجل ما سجل ما سجل ما سجل ما سجل ما سجل ما سجل ما سجل أتنيدها بمتعامل الثالث القوة وظهر التعارض لكن طبعا هل يخرج من هذا الأمر إنه كان حديث ضعيف يعارب حديث صحيحنا يطرح الضعيف ومن المكتف أرسال جدا من الذي يعرف كثاني قوة هذه الترك أو هذه المتون ما الذي يعرف الذي يعرف ذلك هو الإنسان الذي نظر في أتانيتك تحقق رجاله ما الذي بدون تعليم هو أهل العلم نعم <تصفيق> لأن الذي يعرف هذا ما يشغل دقيه جدا هل تلافق معي أن الذي يعرف هم أهل العلم مطلب العلم المتمكن فقط الان الآن حديث أين الله ما هو الله الذي يعرضه نعم انا ناصر. ورد الحديث بعدة ألفا ها في خارجة لما أخبر جديد أنا سؤالي ما هو الوضع المعارض إله انت نسيبه الجاهد لعدة ألفا نحن نقولنا حتى نظن ان نحن إلا أننا نمشي بأطرب طريق لنوصول إلى معرفة الحق الذي اختلفه ليه الناس انت عرفت يا حديث المكترم تعرفا صحيحا توجه سؤال من يجري معرف هل يتلق بتشاية القوة اي مختلفة جديد القوة قلت الآن حسن الآن السؤال ما هو الرزء من المخالف الرزء المعروف وهو أين الله ما هو اللفظ الآخر هو سؤال النبي للجارية من ربك, ربك؟ وفي روايه أخرى أتشدين أن لا إله الله يوم فأنا داعين القناة ما, ما, ما هو نحن اللي لا <تصفيق> ما هو عيد <تصفيق> ما هو عيد ما هو عيد ما هو عيد ما هو عيد ما اما اذا كان لم يكن بحاج الميان في حاج الميان بالنسبة يعني لرأيي بحاج الميان رأيي انا في استثناء يليس على اطلاق كلام يا اخي سيتمين فيما بعد انه انت بحاج الميان او لست القصد الميان يقصد انه انا كلامي يليس على اطلاق فيه على شوية تقييدات حاب احكي لك يعني طيب. انا اما كلامي فالحديث يمكن الجمع بين الفاظه اذا حملنا لفظة لضما على العلو والعلو والرتبة وكذا حاجة حاجة حاجة حتى الآن الموضوع الموضوع ليس البحث في السماء الموضوع في السؤال وجه وجه الرسول لا تساجل أرجوك ولا تسرد دعوة من العدوى إليك الحديث الحديث ما في سؤال في جواب صح السؤال كان عن السؤال ولم يكن عن جواب قال أنت قفست قفزته الزلال من السؤال إلى جواب من سؤال الرسول إلى جواب الجاريه نعم. السؤال الآن أكرر على مسامات لمرة ثانية أو ما هو اللفظ الذي يخالف سؤال الرسول الجارية اين الله ما هو السؤال لفظا من ربك أن لا إله إلا الله هذا في تعارض تعارضا لا يمكن التوفيق بين هذه الألفاظ كلها. أنا بدأ شو؟ نعم. بالنسبة إمكانية الجمع فأنا بدأ أول شيء قبل أجمع بدأ بيا شو نقاط نقطة التعارض؟ نقطة التعارض هي إن لفظة أين الله سؤال أين الله لا يثبت به إيمان ولا ينفى به شرك لأن الكفار نفسهم كانوا يقولون الله في السماء لا ينحرف بينما الحديث الآخر يثبت إيماناً وينفي شرك هذا وجه الخلاف هذا وجه إذا أنت تنقلنا إلى موضوع ربما يكون هذا أخطر لكن جمعنا ترضا نجعلها هل كل قول يقوله الكفار يجب أن يكون ضرعلا إذن ما صائدة قولك اسمع يا أخي الله دام قلت أخيرا كلمة الحق أنه ليس كل قول يقوله الكفار هو باطل اذا من أين لك أن كلمة في السماء هذا ينبغي الا نقوله لأن الكفار يقولونه لا أت... لا. هذا هو جوابك لا. طيب. لا. أنا بقول إنه ما بقول ما قلت ألفا إنه المشركين في الجاهلية كانوا يعتقدون أن الله في السماء. إيش بتقول لا كذا؟ صح بتجد نظري من هذا الأمر أبدأ أوضح لك يا. أنا أنت سأ أنا بدي أوضح كذا إنه كون اعتقاد عقيدة أن الله ذو جنس السماء لا تفرق بينه من والكاثر. وال وهذا تقول كان طوبنس. هذا وجه دورك الجذع. هذا إفاد من سؤال النبي مراد من سؤاله النبي مؤمنة ولا مؤمنة. هذا وجه أنت بجوز كل من وجه الآن ممتاز. في نقطة المراد من سؤال بس أنا أنا سبحان الله ما الله إن شاء الله, الله, الله ما هل تعلم أن هناك طائفة أو طوائف من المسلمين يقولون الله في كل مكان وأنا أكثرهم بذلك نعم أعلم ذلك نحن رفنا في صدد التكفير نعم أعرف أن في طالب يقولون الله في كل مكان جدا. هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان بالنسبة لهؤلاء يحسن إذا عرفنا نحن أو شعرنا أو, أو إلى آخره أن هناك طائفة من المسلمين يشهدون معنا بالشهادتين لكن قد يقولون أو يقين يقولون أن الله في كل مكان فنحن نسالهم بسؤال الرسول نقول لهم أين الله لنستكشف هل هم كما صرحت أنت كفار ولا مسلمين أما أنت حينما لا تتبنا هذا السؤال بتقول هذا السؤال لا يشف عن إيمان ولا يشف عن كفر نقول لك لا هذا خطا هذا بالنسبة لوجهة نورة في أنت أما بالنسبة لوجهة آخرين ونحن الآن أتناك المثال إذا اجتمعنا مع إنسان ابتلي بأن يقول إن الله في كل مكان فنحن نسأله هذا السؤال النبوي وهلير اذا أجاب بنفس الجواب الله في كل مكان اكدنا ان ما كنا سمعناه منه لانه صحيح وانه هو الضلال ومال الكفر بعينه لكن الان اذا سالنا هذا الانسان او غيره من الناس أين الله فأجاب بي في السماء هل نقبل منه هذا الجواب أم نرفضه؟ دع لك سواد شوالي. عذرا إن سألني ذلك فأنا إنسان أين الله فأجاب في نقص السماء. فنحن من ننظر الإنسان ممكن إنسان يكون عامي ولا يعقل إنه مع من كلمة السماء لها مرا ذات أخرى. ممكن قصد المرض أو في الدماء في العلوم وكذا على سبيل الرتبة. فإذا قال ذلك نقبل منه. انه رجل موحول اما اذا قصد ان الله عز وجل في السماء يعني بالقبض انه يجيب انه الله في مكان فنرفض منه اذا تماما سنططر انظر الله في ذلك انت هكيت لي تمكن ان واحد اين الله عز وجل اذا الله في كل مكان او لا حتى نفح ايمان انا اقول الحديث يوجد في الحديث مضابق اللي بيحتاج في الحديث يحتاج في ان الله عز و جل في السماء انه النبي سالها ليعرف ان هي مؤمنة او لا في الحديث ضابط انه لو اصل للمسألها بيجي يشوفها اذا قالت في الثماء فكان نجاوبانها مؤمنة واذا قالت غير هيك فهي لا مش مؤمنة ففي ضابط بين انه انه ن ليعرف اذا في الثماء وعلى بناء على هذا الامر ما مشتاج في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج في باللفظ هات فبكون هذا اللفظ مخالف لالافظات ناغل فالتاليك ما, ما نحتاج الرسول. إذا من حيث اللفظ مخالف لألفاظ الأخرى، ونحن من نشوف نقطة التعارض. أنا لا خاطر، أنا لا خاطر، أنا. أنا, أنا, أنا نحن لسنا من الله الحديثين ونسألنا الله يديك، من الله الحديثين ونحن في طريق إجراء عملية إما نسمي ترجيح. لفظ على لفظ فهي تجميع بين الارسال كلها فانت لا تشرف المسير وتجعل مقدمي بصراحه ما انتهينا من الله لكن اللي وصلنا له النقطه هذه انك انت قلت انه ما في ما يخفى سؤال اين الله عن اقر المسؤول فانا اثبت لك عمليا هذا في وجه نظرك لكن اذا اتينا الى انسان يعتقد أو قد يعتقد أن الله في كل مكان يكشف على السؤال عن طويته هل الله للشراء من ولا مخالفه؟ لحين ما سألنا أين الله أجاب وهذا نحن نعرفه نلمسه لمس اليد في هذا الزمان ولعلكم عرفتم ذلك من كسرت من وجه هذا السؤال النبوي في آخذتنا فنسمع الجواب من الناس إن الله في كل مكان. وهذا ليؤكد رايي الذي احكيه الآن أريد أن أعرف شو حكمكم على جماهير المسلمين اليوم إذا سئلوا هذا السؤال التقليدي في حدود ما صح عندنا عن الرسول أين الله شو بيكون جوابهم هل هو جواب جواب المعتزلة أم جوابكم أنتم هل أستطيع أن بجواب جواب انا مش عارف انا مهتدنينهم لخلونا انا مش عارف انا شو قولوا مهتدنين دعنا ويما تجلي لانه يظهر ان ما انت معرف باراء الفراق اقول يعني. شو جواب جماهير المسلمين من عام ومن خاصة الى ما سؤلوا اين الله كل جوابهم هو هذا الجواب الذي انت تسرعت فقلت من قال ان الله في كل مكان مكفره ما هو رأي جماهير المسلمين اليوم الخاص وعام إذا سئلوا أن الله أين الله فقالوا الله في كل مكان شو رأيك هل يوجد لهذا الجواب أن يهاكم أنتم؟ وهو أن الله أزوج الموجود بلا مكان. والله يزيلي نشنا بالنسبة لما نريده من الحق نشنا نمتزم شبه للناس ما سألتك عن هذا أنا ما سألتك عن هذا الله يريدك لو كل المسلمين لو كل العالم أنا بالنسبة لو كل العالم جاوب بجواب وأنا أعتقد أنه خلاف القرآن نظر إزاليهم هذه حيثة الله يريدك هذه حيثة ألا تؤمن بخولي عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحب لنفسه من الخير طيب لماذا حذت أنت وقلت لو أن المسلمين كلهم أجمعوا على هذه الضلالة مو هذا السؤال كلاما يديك هذا مستحي من أن المسلمين هذا أنا قلت لو كل في اللي في العالم قالوا يا أخي إيش من كل انصرفت عن الاهتمام بوضع المسلمين إلى القرون أن دوج ماهير المسلمين قالوا به القرون هنا كل الصواب أنت تقول ب هذا موضوع سؤال هذا موضوع نقاش ما هذا موضوع سؤال ولا موضوع نقاش لذلك أرجوكم ماذا يجون الوكل فهمني السؤال أنا ما فهمت السؤال إني ما فهمت يا أخي الله يجزي هل يجوز اللي ما فهمت لا بجد أنا جواب عارفه خاطف فهمني المزدي أنا أقول نعم اليوم الإنسان يعيش في مجتمع يجب أن يعرف خيره من شره بشان يهدي الناس لخير وينهاهم على الشر نعم. الان من حيث التجربة اذا سألتم بل ما سألتم لانه ما اتفقتم معنا بعد نحن اذا سألنا اين الله يأتي جواب ولا لا جواب؟ يأتي جواب يأتي جواب بارك الله الان انا اسال حد علمك ماذا يكون الجواب من جماهير المسلمين قالوا من خاصة ولا من عام هل هو الله موجود في كل مكان أم هو جوابكم العام بجوز على جهنم؟ يقول الله في كل مكان تدرك خطورتها بقى أما الخاص يكون متنبهين لهذا الامر بجود بجود شوفا نرأت عن السياسيين الله يلديكم الواقع الله غير فينا الله في التماء فينا تقول الله, الله في كل مكان فينا تقول الله موجود مكان الله أكبر في كل مكان وعنى ولا جربت أن هو موجود في كل وجود شو رأيكم فيها؟ الله موجود في كل وجود. ما حلول حلول؟ نعم. بس الحلم لا علماء الكفر. هو الحلول ما وين لا كفر؟ شو؟ خير. إذا كفر يا الله أختي. آه. بس. لا ما شاء الله أنا أسألك. نعم. أنتم ما هي؟ أنا عقيدتي أن الله عز وجل موجود, موجود؟ بلا مكان. بلا مكان. هذه العقيدة من قال بها في كتاب والسنة ما شاء الله ما شاء الله أنا سألك الآن عن كتاب السنه أنت ما تستطيع أن تتسلق على عن كتاب السنه حتى تدري كتاب السنه أنت مثل إمرأة آلفا سألتني عنه حياء والخمال الآخرين قالت والله وحسن ألت لأنت عالمي؟ قالت لا أنا طويل به تقولي لي، قشر بيت السنة بالحقيقة. أنت وارك الله في من الكتاب والسنة. أنا عارف هذا. ما القدب بهذا من أهل العلم؟ مش ما هو السني يعني ما من, آه من أهل العلم هذا هو ما القدب هذا الكلام؟ الله أنا في عقيد تنسبيري لا تدل بقول إنسان لا يشترط لي إن عشان أثبت عقيدتي أجيب أقوال الناس. الله أكبر. يعني أنا... الناس أكبر أقوال العلماء أو كذا مش شرط أن يستدفين إذا أنت لا تتبع العلماء مش شرط أنا, أنا مش متعبد بالتتبع العلماء أنا متعبد بتتبع الكتاب السنة الكتاب السنة من يتحصه أليس بطريق العلماء نعم الله يعني طيب إن أنت لقيت الشامع من العلماء اولا لا تستعمل من العلماء ومن الآن يتبين لك المقدمة السابقة وخطورتها وهميتها الآن أنت أصحت حقيقة أن الكلام السابق ما نقيم عندكم حينما وجهت السؤال إلى المعتجلة هل يأخذون بأقوار السلام؟ ما أحسن الجواب وأنت أيضا لا تحسن بل أنت أجبت من حيث لا تريد الجواب فأطلق بأنك لا تأخذ بأقوال العلماء بدون استثناء لا قلت مثلا أأخذ بأقوال الصحابة دون من بعدهم أأخذ بأقوال الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين أأخذ بأقوال هؤلاء وأولاء والأم والمشيئة أنا كلامي شعبها يعني أنا أقول أنت كل كلمة عامة. نعم قلت إنه بيعني كل بحجة قاقعة. أنت ما. كل كلمة عامة. أنا لا اخذ باقوال الناس. يعني, يعني إنه هذا خطا. في هذا في الكتاب السني الترقيه ممنوع عند اهل الحديث اليس كذلك معليش. معليش إذا كان هو الآن يعطيك دول الكلام انت الخاصة انك استرحنا شاء الله مد منها معليش معليش بس ما أريد هيك وهيك بتريد انت كالصمر تفهم خطأك في جوالك السابق والله أريد إذا وجدت حراجوه بحوله معلي. معليش وانا ما أريد بس ما أريد هيك الان يا اخي بركة من الخطأ بالمكان ان لا يعتد العالم وليس طالب العلم فضلا عن طويل بالعلم ان لا يعتد بكلام العلماء انا هذا بخكم ان صلاتك انت وانا ما شفتها ورضوءك وما شفته احكم انك لا تعرف تتوضع على سنة الرجل ولا على سنه صلاه الرسول وانما في حدود ما سمعت من كلام العلماء كيف تجيب تقول انا لا أخذ كلام العلماء سامعك الله هذا اول هذا اولك الناس انت هذا اول هذا اني بس هذا اول انا لا تعطيني جواب واضح جدا أنت يا أخي تستطيع أن تأخذ من القرآن والسنه بدون سؤال بأي علم. هذا الذي أنا ترته وسبق يعني تلقى الخبر الخبر. أيضا كيف تجي وتقول أنا ما بهمني العلم؟ شو ما بهمك؟ أنت طريقه في هذا مش معنى أنا بكلامي انا باين لك كلامي هو كالتالي انا قلت لك إنه يعني كلام الناس عندي مش مش مش, مش بمقام لا العلم كلام الناس يا استاذ هذا كلام, كلام, كلام العلماء كلام العلماء لا الناس عن ناس ما العلماء. كلام العلماء عندي لا يكون بمرتبة حجية اذا عرضت انا سالتك عن مرتبه مش حجة. انا سالتك ما سماه هوي ما انا ما قالك عن الحج وهذا من قلت بك أنت الآن هل تستطيع ان تفهم العقيده من كتاب الله وحديث رسول الله دون ان تستهين العلماء فإذا إيش معنى كلامك السابق فانا مرجع الله ما شاء الله برجع لهذا هل انت حث عنه بجواب خطا فاقول لك من يقول بقولكم من العلماء عرفت بأن كيف الموضوع كل ما أشري سيت لبعض وآخر برقاب بعض بينما أنت تتهم الآن الآن أنا أقول من من العلماء الذين تعتدون بهم يقولون الله عز وجل موجود بدون مكان ما لله يقولون هكذا تحول رجاء من الحمد الرحمة كيف اسمح لك ليش لا؟ انه هو عمل اي حالي بقول اجابي ما تفرق انا معي لانه كل المقصود انه تكون كما قالت على قل ابي سبيلي ادعو على بصيلة إن انا وبني اتبعني هات من شو؟ بدك تجرب عن اي شؤال؟ والله اني بتجين مياه ان شاء الله نعم. اخر سؤال اه جوابنا اي نعم وهو ما هو السؤال هو من يقول بقولنا في مساله نفس مكان لله عز وجل من يقول بما تقولون قول لا. لا. لا لا ما ايش عبارتك المساء الله يهديك كيف انا, أنا عارف عبارتك الله اكبر شيخ من يقول بجوابكم حيث قلتوا جوابا على سؤال اين الله الله موجود بلا مكان انت قول <تصفيق> ما طول يعني من اللي يقول ما... ان الله موجود بدون مكان طيب ما... ما... ما, ما عليك في في ما ما انه من يقول بقوله عندما الع... عندما ترمي الرسول الجارية اين الله حاجه وين بدك السؤال هذا هذا لا هذا جواب لا لسه انا لسه. انت تسمح انه جواب طب معلش يا ريت معلش, معلش. لك الاخ علي حكي كلام غير اللي يعني بمعنى اخر غير اللي فبدي اعرف ارد الله ان شاء لا اله الا الله لا, لا, لا يوجد لا لا, لا لا ايجاد حتى, حتى يكتب الله جلاذه وانا هم ما بتغير كلام انا ما غيرت علي اجي بقول ان الله ان الله الله قال لك قال لما بنعمل الحكايه والاخ قال لي قال بدك في خليك مع ال انا بقول له بعديها من اللي يخوفكم بدي اعيد لك عده علماء الامام الغزالي الغزالي رحمه الله وقبل الغزالي البيهقي أين يقول هو الله موجود بدون مكان بغير مكان؟ في في في كتاب الأسماق في شعب الإماء أعتقد, أعتقد. أعتقد. نعم. أنا أقول الديها في أن الله عز وجل في السماء بمعنى الفرق ما لو إن إن في لخبتنا إحنا حتى. أي أي مد الحجة؟ نعم. إن في احتشود بيها. نعم نعم فيه. أنت تقول احتشود بيها في واحدة. لسه بخلص. يا <تصفيق> يقول جبت غيره أنت أنت أنت أنت أنت أنت أنت الكلام إلى صح هذا وانا ابدأ بالآن البيق يقول في تفسير قوله تعالى اه اه من في السماء اي فوق السماء هكذا يقول البيق لكن انا اصلك الان اين الدليل ان الله الدرجة موجود بدون مكان كلت بدون مكان هذه منصوص منصوصة اسمها يا أخواني هذه الاستثناء بدون مكان في نص في القرآن أو في السنه أرجو أن يكون جواب نعم أو لا ثم اشرح إلى مطلع الفجر هل أنه سؤالي وهو هل أنه نخذت المكان نفي المكان عن الله وردت في الكتاب والسنه أم لا لا ما هذا فقط كان لي شو ما غير ان يكون جواب نعم او لا شو ما هل شو السبب الجواب بيكون شنو أنا... الله ينجي الله ينجي أنا... ما الله يبي. في ما لهش في اسئله ما, ما نعم لا ما عليك. في أسئلة بدها لا ما في شيء اسال ما شيء لا كان نعم او لا اسال ما شيء هذا كلام مو صحيح أبداً صحيح. لا صحيح ماذا تكر المسري؟ مش تكر أنا أبتل على كلامه أنا أسألك اسأل ما شئت لألك نعم أو لا. فهل يوجد انا, أنا بطرح اسال نعم ولا؟ نعم. في أسئلة ما فيها عن, أسأل أسأل عن؟ الشرع عن الشرع عن الشرع اسأل عن الشرع. اترك عن انا وجوابك عن كل شيء. تسال عن الشرع. مثلا اذا سالنا رجل قلنا مثلا لساتك بتدخن ولما ما في الدخان مثلا لو سالنا رجل لأ. هذا لا بيجاوب لك, لك, لك. لك يا جماعه والله يا انا اشرح عليكم مبادئ ما بتعرفوا وضتكم تطلعوا للسماء وتقولوا الله في السماء ولا لا لكن تعذروا المبادئ الادوم لا يوجد اي سؤال الا لو بنام او لا في المهم المهم ما هي أركان الإيمان ماذا إذا نعم نعم أو لا أريد يبين يقول أركان إيمان واحد من ثلاثة <تصفيق> الله اكبر الله أكبر الله أكبر هذه حيث يا ما شرفت يا أخير <تصفيق> أخير شاء الله نعم ما على او نقول هل قولكم بلا مكان في يعني <تصفيق> في, في نقطة يا شيخ ما فينا نحن نجيه فتشعر فينا السؤال ما يعني اي مسألة جاي من اجلها انتوا في بالكم هل لا احنا ما يعني منظور يعني. المقدمات المقدمات لا لن estamos نحن نحن نخاذوين من موضوع ما كيف نخرج عنه ولحد الآن ما نتشكينا مقدمات مقدمات جثة دخلتنا موضوع آخر بسه لا لا لا نحن نحن أنه في المقدمات لا ده لا هذا لا ده ننا وي مقدمات ان فهين منها نحن لها في العقيدة أي نبراع أنتم تنكرون أي نبراع وتنكرون الأن نبراع في السباح نعم تسميه اسفال وانا اقول كتاب الله هذا شع الله يا ما وش انت هو نتناقش يصل للحق يا انا مو سالك اللي شو جوابك بعدين اسال هل جاء في القرآن والسنه ان الله موجود بدون مكان لم يأتي باللفظ هذا يمين بهذا المعنى بهذا المعنى أتى من عدة الآيات من هده الآيات نقنى بأي الوحدي سوف نجيبهم كلهم شوف شوف شوف شوف الله هو أكبر الله هو أكبر الله هو أكبر على الله أكبر لا ما هو بجوز منهج يعني غير منهج لا لا هو قمه البحث العلمي الله لا وجل الله عز وجل كتابه الله بنيانهم من القواعد هاي آية ظاهر يعني مفهوم الآية هيك اللي يتمحها للغاية الأولى يعتقد بأن الله عز وجل اتى بنيان قوم سمول على أسفت بيتهم الله يا دي هاي هاي انا يا دي طب شو بدك لي <سؤال> لا ما تسكم من الآية وين المكان في الايه ريت اكمل كلامي بيجي المكال ان شاء الله تولوا بس الله يا انت قلت لدي لي تيجي اي في لا وين الله يهديك معليش يديك... بدي اجيبها بدي تشوفها والله اكبر لا في ما معك وجهه نظري كامله من لا انا نظري كاملة من الاستدلال احنا قال اي من لك وين نفس المكان في الاهي المكان في هاي الله عز وجل هنا في الآية هاي ما احنا بنا نستدل حد لأن أثبت بأنه بيقتي أنه في حساسات قمعة قم تموت في آية أخرى بدي أجيب لك كل الآيات هذا هذا أخر يبقى إلا الصيد ذاك الأزهري لأن ما بنفعل يصد ذاك الأدري لا لا بل أنت مشاع ما قد تلتهم إما أنه يسمح كلامنا كامل أو نخرج من الموضوع هذا بالأرض اه اه أنا رأتك ونفعل تخرج وإن كنت خرجت مراهة أكرارا لكن نحن لست عليهم لمسيطر أنت حر لكن عندهم ذات الآية الأولى ليس فيها ذكر للمكا اسمع ليس فيها ذكر للمكان لا سلبا ولا عيابا كلامك صحيح كلامك سليم إصحح... كلامك ده لا سليم عبد الرحمن لا لا لا, لا, لا. الشيخ الدقه انه بيعرف وجهتنا نظري ما نعرفها لا حول ولا قوه الا بالله اكبر الله اكبر تفقهوا قبل ان تشهد والله اكبر خليني اكمل لنقدر لا لا تكمل الايه وين المكان كان سلبا او ايجابا من خطك حبيبي لا من قال اياد كيف انه الي فيها دايما. انا قلت له جيت ايات ما له اجيب ايات لأ أي وليس لله مكان الله, أحد الله لم يلد